بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه المجد العلميه اينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلميه مع فضيله الشيخ محمد حسن للتسجيل والمشاركه يرجى من الساده المشاهدين الدخول الى موقعنا على شبكه الانترنت www.islamacademy.net في دوت الشيخ اهلا ومرحبا بكم اهلا وسهلا وحي بك الاخ عبد الرحمن فلنبدا على بركة الله بقراءه المثل قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهم الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملى بل ارسل الينا رسولا فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار حسبك ونكمل ان شاء الله تعالى قراءة كل مسألة بعد انتهائنا من شرح المساله الاولى ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وَنَعُوذُ بِاللَّهِ من مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيَّآتِ أَعْمَالِنَا مَنْ الله فلا فَلَا له لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إله إلا الله اللَّهُ لا لَا له وأشهد أن سيدنا سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وصفيه من مِنْ وخليله وَخَلِيلُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وزد وَبَارِكْ عَلَيْهِ وعلى آله وأصحابه وأحبابه وَأَتْبَاعِهِ وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقطف اثره الى يوم الدين اما بعد فحياكم الله جميعا ايها الاخوه الفضلاء وثبتم وطاب مسعاكم وتبوؤتم جميعا من الجنه منزلا واصل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الكريمة الطيبه على طاعته ان يجمعنا في الاخره مع سيد الدعاه في جنته ودار مقامته انه ولي ذلك مولاه ايها الاحبه قال المصنف رحمه الله تعالى في موضوع من موضوعاته المهمه التي ضمنها المقدمة قال اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهم الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى ان ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فاصى فرعون الرسول فاخذناه اخذنا وبيله انتهينا بفضل الله جل وعلا في اللقاء الماضي من شرح ثلاثه أصول من بين هذه الأصول السته التي ضمنها المصنف رحمه الله تعالى هذه المساله الأولى تكلمنا عن قوله بأن الله عز وجل هو الخالق وتكلمنا عن قوله بان الله عز وجل هو الرزاق خلقنا ورزقنا وتكلمنا عن قوله ولم يتركنا هملى ثم توقفنا عند قوله بل ارسل الينا رسولا فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار ثلاثه اصول اخرى في هذه المساله الاولى هذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم فمن امن بالله جل وعلا ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بل من آمن بجميع أنبياء الله ورسله ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر ولا نقول هذا من كيسنا بل هذا كلام ربنا جل وعلا وكلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلتتذبروا أيها الاحبه هذه اللطفه القرآنية البديعه فلقد بين القرآن الكريم ان من كذب نبيا واحدا من انبياء الله ورسله فقد كذب جميع اخوانه من الانبياء والمرسلين نعم من المعلوم أن الله جل وعلا ما ارسل الى قوم نوح الا نوحا على نبينا عليه الصلاه والسلام فلما كذب قوم نوح نوحا عليه الصلاه والسلام قال الله جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين مع انهم ما كذبوا الا نوحا على نبينا عليه الصلاه والسلام كذبت قوم لوط المرسلين ومن المعلوم أن الله جل وعلا ما ارسل إلى قوم الوط الا نوط عليه الصلاة والسلام ومع ذلك قال الله جل وعلا كذبت قوم لوط المرسلين وانا ارسل الله جل وعلا الى عاد الا هودا على نبينا عليه الصلاه والسلام فلما كذبوه قال الله جل وعلا كذبت عاد المرسلين وقال جل وعلا كذبت ثمود المرسلين بل قد بين الله سبحانه وتعالى هذا الحكمه في آية حاسمة فاصلة فقال جل جلاله في ايه من ayat سوره النساء إن الذين ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك الكافرون حقا اولئك هم الكافرون حقا فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الامام الاعظم وهو خاتم النبيين والمرسلين لم يرسله الله جل وعلا للعرب فحسب كلا بل ارسله الله جل وعلا الى كل الخلق إلى كل البشر يا ايها الناس قل يا ايها الناس اني رسول الله إليكم جميعا قال جل وعلا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين والايات كثيره فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم الذي أخذ الله جل وعلا الميثاق والعهد على النبيين بلا استثناء ان بعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وان يتبعوه واذا اخذ الله ميثاق النبين لما آتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مسبق لما معكم لاتؤمنن به لام الالزام والايجاب والامر لاتؤمنن به ولا قال اقررتم واخذتم على ذلك اصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين وهو صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي نفسي بيده لا يسمع بي واشترط النبي السماع لأن الله جل وعلا لا يعذب ولا يحاسب الخلق الا بعد أن يقيم الحجه عليهم رسلا مبشرين ومنذرين لان يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الامه يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار اذا وجب على أهل الأرض بعد انبياء الله بعد ان بعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم ان امنوا بمحمد كما امنوا باخوانهم من النبيين فنحن لا نفرق بين نبي ونبي في اصل إيمان بالله تبارك وتعالى وفي الايمان بهذا النبي المبعث أو المرسل المبعوث أو المرسل من قبل الله جل وعلا قال تعالى آمن الرسول بما أنزل انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من الرسل وقال سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الانبياء بست تأطيط جوامع الكلم ونصرت بالرعب وفي لفظ البخاري مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت هذا هو الشاهد وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون إذ الرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى جميع الخلق كافة وبل ارسل الينا رسول هذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم واجب على كل مكلف على وجه الأرض أن يؤمن بالله جل وعلا وان يؤمن بجميع الانبياء والمرسلين وعلى راسهم سيد الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فمن اطاعه دخل الجنه نعم ومن عصاه دخل النار هذا قراننا وسنتنا من اطاع النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنه ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم دخل النار قال الله جل وعلا من يطع فقد اطاع الله الله الله الله اطاعه رسول الله طاعه لله ومعصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم معصيه لله بل لا يجوز لمن امن بالله ورسوله ان يقدم قولا ولا فعلا على قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال عبد الله اي لا تقولوا قولا خلاف الكتاب والسنه قال القرطبي اي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول وفعل رسول الله فان من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر الا بما امر به من الله عز وجل قال الشنقيطي رحمه الله في قوله لا تقدم بين هذا الله ورسوله قال لا يدخل في الايه دخولا اوليا تشريع ما لم يأذن به الله فلا حلال إلا ما احله الله ورسوله ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم اذا طاعة النبي طاعة للرب العلي ومعصيه النبي معصيه للرب العلي قال الله جل وعلا واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا احذروا احذروا ان تقعوا في مخالفته صلى الله عليه وسلم احذروا ان تقعوا في مخالفته او في معصيته واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فانت وليتم فاعلموا ان على رسولنا البلاغ المبين وقال الله جل وعلا انما كان قول المؤمنين اللهم اجعلنا من اهل الايمان انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا اولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فاولئك هم الفائزون وقال جل وعلا المن ترى إلى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا وقال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله أمر ان يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال الله جل وعلا وقال الله جل وعلا في آية جامعه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وركزوا على هذه المسألة الان لان جماعه خبيثة تسمي نفسها الآن بالقرانيين تدعي انه واجب على الأمة أن تأخذ الامه بالقران فحسب وليست الامه في حاجة الى السنه كلا كلا والله لا يستطيع اعقل اهل الارض ان يفهم ايه او ان يفهم كتاب الله جل وعلا بعيدا عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليفتح واحد من هؤلاء القران من سوره الفاتحه الفاتحه الى سوره الناس وليخبرنا بعيدا عن السنة كيف نصلي كيف نحج كيف نزكي كيف نصوب متى نفطر ومتى ننسك وما هي مبطلات الصوم وما هي واجباته وما هي مندوباته ما هي أركام الحج ما الفرق بين وادي عرفة ووادي عرنه ما واجبات الحج ما الفرق بين الركوع والسجود ما الذي أقول في الركوع وما الذي اقوله في السجود إلى غير ذلك فلا يستطيع عاقل على وجه الأرض أن يفهم القرآن بعيدا عن سنه النبي عليه الصلاه والسلام لذا قال نبينا تركت فيكم شيئين تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض ومن الجميل ما قاله الإمام الحافظ الكبير ابو زرعه رحمه الله تعالى قال القرآن احوج إلى السنة من السنة إلى القرآن الله القران أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن يعني تدبروا هذا التاصيل البديع وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ان ثبوته حجيه السنه واستقلالها لها بتشريع الاحكام ضرورة دينية ولا يخالف ذلك إلا من لا له في الإسلام اكرف قال الشوكاني رحمه الله ان ثبوت حجيه السنه السنه حجه ان ثبوت حجيه السنه لها بتشريع الاحكام ضرورة دينية ولا يخالف ذلك إلا من لا له في الإسلام ونن بديع ما قاله ابن القيم رحمه الله قال والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه والسنة مع القرآن على ثلاثة اوجه الوجه الأول أو الوجه الأول واللغتان صحيحتان أن تكون السنة موافقه للقرآن من كل وجه وهذا من باب تضافر الادله في الباب أو في المساله الواحده بمعنى يامر القران بالتوحيد بالصلاه بالصيام بالزكاه بالحج فاتي صاحب السنة صلى الله عليه وسلم يقول بنية الإسلام على خمس كما في الصحيحين من حديث ابن عمر شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وإقام الصلاه واتى الزكاه وصوم رمضان وحج البيت فتتضافر السنه مع القرآن في الباب الواحد او في المساله الواحده هذا هو الوجه الأول من أوجه السنة مع القرآن الوجه الثاني أن تكون السنة مبينه وموضحه ومفسره لما أجمله القرآن يأمر القرآن بالصلاه فيقول ربنا تبارك وتعالى واقم الصلاه كيف كيف فيقوم صاحب السنه يصلي امام الصحابه وامام المسلمين من بعدهم وقل صلوا كما رايتموني اصلي يقول الله تبارك وتعالى واتوا الزكاه كيف ما مقدارها من هؤلاء الذين أخرج لهم الزكاه وأتم الحج والعمره لا كيف حج كيف يعتمر فاتي صاحب السنة قل خذوا عني مناسككم يبقى ان تكون السنه مفسره وموضحه ومبينه لما أجمله القران الكريم الوجه الثالث وهو من أهم أوجه السنة مع القرآن وانتبهوا إلى هذا لا سيما في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الفتن وهي فتنه من الفتن التي يغني بطلانها اصلا عن ابطالها ويغني فسادها عن افسادها ويغني كذبه عن اخسادها وبكل اسف تؤثر الآن مثل هذه الشبهات ومثل هذه الفتن في قلوب قلقه كثيره الوجه الثالث من أوجه السنه مع القرآن أن تكون السنة موجبه لما سكت القران عن ايجابه أو محرمه لما سكت القران عن تحريمه اولا يقرب ربنا والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى وفي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني اتيت الكتاب ومثله معه السنه الا اني اوتيت الكتاب وامثله مع أنا يوشك رجل شبعان متكئ على اريكته يقول عليكم هذا القرآن فما وجدت فيه من حلال فاحلوه وما وجدت فيه من حرام فحرموه اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام قال ألا لا يحل لكم الحمار الاهلي تشريع تشريع تستقل به السنه ويستقل به صاحب السنة صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل لكم الحمار الاهلي ولا كل ذناب من السباع ولا لقطه المعاهد وفي لفظ فانما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم تدبر معي الايه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال جل وعلا يا أيها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وامنوا الأمر منكم فانت مازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويل قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا فانت مازعتم في شيء فردوه إلى الله قال الرد إلى الله هو الرجوع إلى القرآن الكريم وقال والرد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرجوع الى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته والرجوع الى السنه بعد مماته ما يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسولة واولي الامر منكم ولم يقل واطيعوا ولي الامر منكم بل جعل طاعه ولي الامر تابعه لطاعتهم لله ورسوله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسولة واقل الأمر منكم فانت نازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويل ما اكثر الايات وما أجلها وما أعظمها فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد اطاع الرب العلي جل وعلا ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الرب العلي جل وعلا لان طاعه النبي طاعه لله ولان معصيه النبي معصية لله تتدبروا هذه الاحاديث الرقراقه على وجه السرعه قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريره رضي الله عنه كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى لا اله الا الله هناك من يابى نعم نعم هناك من يابى ان يدخل الجنه كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى قال ومن يا يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى اذا الذي يابى أن يدخل الجنه هو من عصى النبي عليه الصلاه والسلام هم العصاه لله ولرسوله هؤلاء ابوا أن يدخلوا الجنه مع ان الله جل وعلا يحثهم ومع ان النبي صلى الله عليه وسلم يدفعهم دفعا الى دخول الجنه والى البعد عن النيران فما من خير الا وامرنا به وما من شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من ابى قال ومن يابى رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى ومن ارق الاحاديث التي قراتها في هذا الباب ما رواه الامام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعدهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان فمن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا ينام قلبه وانام عينه عليه الصلاه والسلام انه نائم قال بعضهم ان والقلب يقظا هذا مثلا فضرب له مثلا فقال بعضهم وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان قالوا مثله كمثل رجل بنى دارة وجعل فيها مأدبة وارسل داعيا او بعث داعيا فمن اجاب الداعيه دخل الداره وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعيه لم يدخل الداره ولم ياكل من المأدبة قالوا اولوها له يفقهها اولوها له يفقهها قال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان قالوا الدار الجنة, الجنة ومن اطاع محمدا فقد اطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس فهذه الدار وما اعد الله عز وجل فيها من نعيم لا, لا تكون ولا يكون نعيمها الا لمن اطاع محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يدخل دارا ولن ياكل من المأدبة اي لن يستمتع بنعيمها من عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فمحمد فرق بين الناس اذا تدبروا معي هذه المسألة البديعه العظيمه على قلة كلماتها قال الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هبلى بل ارسل الينا رسولا فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار نكتفي بهذا في هذه المساله ونلقى المساله الثانيه قال المصنف رحمه الله تعالى الثانية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 والدليل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد اه هذه أكبر مصيبه ترتكب على وجه الأرض في كل زمان ومكان انها مصيبه وكبيره الشرك بالله فالشرك اظلم الظلم واقبح الجح كما أن التوحيد اعدل العدل ولذا يا اخوه الله تبارك وتعالى يغفر اي ذن ويغفر اي كبيره مهما كانت الا الشرك لا يغفره الله عز وجل أبدا الا إذا خلع المشرك رداء الشرك على عتبه الإيمان ووحد الله تبارك وتعالى وآمن به وآمن برسله وملائكته وكتبه واليوم الاخر كما سأفصل ان شاء الله تعالى قال جل وعلا قل يا عبادي الذين اشرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم لكن يبقى هذا الذنب الذي لا يصفره الله ابدا فقال جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به هذا حكم حاسم واضح إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال جل وعلا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار نسال الله السلامة والعافيه بل ستعجبون اذا علمتم ان الله تبارك وتعالى قد خاطب صفوه انبياءه وسيد رسله بقوله تبارك وتعالى لان اشركت لا احبطن عملك ولا تكنن من الخاسرين يا الله ولقد اوحي الي والى الذين من قبلك يعني ليس للنبي صلى الله عليه وسلم وحده ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت لاحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين قل ان صلاتي ونسكي ومحيائي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين ايات واضحه حاسمه فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أبدا لعباده الكفر ولا يقبل منهم أبدا هذه الكبيره الكبيره وهذه المعصيه الخطيره يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ان الشركه لظلم عظيم والشرك قسمان الشرك قسمان شرك اكبر وشرك اصغر الشرك الاكبر كما ذكرت الان لا يغفره الله تبارك وتعالى ابدا وهو اتخاذ ند مع الله جل وعلا وهو اتخاذ ند مع الله جل وعلا او من دونه سبحانه وتعالى قال جل جلاله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين امتلأت قلوبهم بحبك والذين امنوا اشد حبا لله فإذا اتخاذ ند مع الله أو من دون الله أن يتخذ العبد ندا مع الله أو من دون الله يحب هذا الند كما الله أو يخاف هذا الند كخوفه من الله تبارك وتعالى وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى ابدا في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد الا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل وفي لفظ عثمان بن مالك في الصحيح فإن الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى ويرى لفضل التوحيد لذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان ما الموجبتان فقال عليه الصلاه والسلام من لقى الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار من الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن الله يشرك به شيئا دخل النار تتدبر هذا الحديث الجميل الذي رواه الترمذي ومسلم والنص الذي ساذكره الآن للترمذي بسند صحيح من حديث انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي الله الله الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني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 لاتيتك بقرضها مغفره الله الله الله من القيب رحمه الله تعالى يقول كلاما بديعا نفيسا جدا اسمع يقول يقول التوحيد هو الإكسير الأعظم التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لبددتها وازالتها وكريوا هذا الكلام لنفاسته والتوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لبددتها وأزالتها اطلب إلى فضله التوحيد والدليل على كلام ابن القيم ما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وغيرهما بسند صحيح من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمة يوم القيامه على رؤوس الأشهاد ويمصر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ويقول الله تبارك وتعالى اظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول الله جل وعلا اتنكر من هذا شيء فيقول لا يا رب فيقول الرب جل وتعالى احضر وزنك فانه لا ظلم عليك اليوم ثم يخرج راخذ بطاقه فيها كلمة التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله فاقول العبد يا رب وما هذه البطاقه في هذه السجلات فيقال احضر وزنك فانه لا ظلم عليك اليوم قال النبي عليه الصلاه والسلام فوضع السجلات في كفه وتوضع بطاقه التوحيد في كفه قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقه فإنه لا يسقل مع اسم الله شيء فإنه لا يسقل مع اسم الله شيء هذا التوحيد لكن التوحيد بما اصلنا بما اصلنا الإيمان الذي أصلنا له قول اللسان والتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان ليس كلمة ترددها الالفنه فحش كلا كلا بل التوحيد الذي ينجو به صاحبه ان شاء الله تعالى قول اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والاركان وسافصل ذلك ان شاء الله تعالى عندما اتحدث عن قضيه الايمان بالله تبارك وتعالى فالشرك اظلم الظلم والتوحيد اعدل العدل لا ينجو من وقع في الشرك الاكبر قط ما هو مخلد في النار بنص القرآن وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت هذا هو الشرك الأكبر اما الشرك الاصغر اسال الله ان يجنبني واياكم الشرك الأكبر والأصغر الشرك الاصغر يا اخوه هو الرياء الشرك الأصغر هو الرياء كما في الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده وبعض اصحاب السنن بسند صحيح من حديث محمود بن نبيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر قال ومن الشرك الاصغر يا رسول الله قال الرياء ما هو الرياء رياء كما قال اهل اللغه الفيروز ابادي وابن منظور وغيره راء وراء رياء وراء ومراءات اي ارى الناس خلاف ما يبطن اي اظهر خلاف ما يسر خلاف ما يبطن فهناك المراء وهي العامل للعمل وهناك المراء وهم الناس الذين يريد عندهم الشره والوجاهه والسمعه وهناك الرياء وهو العمل ذاته الرياء نحبط للعمل الرياء نحبط للاعمال نسال الله ان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال والاحوال يقول ربنا جل وعلا كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أنا اغنى الشركاء عن الشرك أنا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه وفي لفظ نماجه بسند صحيح وأنا منه بريء وهو الذي اشرك قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا لا ترائي من أنت على يقين مطلق بأن قلبه بيد من عصى لا ترئي من انت على يقين مطلق بان قلبه بيد من عصيت أنت ترى الخلقه وانت تعلم ان قلوبهم بيد الله جل وعلا فليم الرياء واعلموا يا اخوه هذه قاعده ثابته شرعا وقدرا هذا الأصل الذي سؤصله الآن ثابت شرعا وقدرا المعاقبه بنقيب القصد امر ثابت شرعا وقدره اللهم صرنا على طاعتك المعاقبة بنقيب القصد امر ثابت شرعا وقدر يعني عدم يقصد بقوله او بفعله الرياء الشهره السمعه يعاقبه الله تبارك وتعالى ان لم يتب بنقيب القصد فيبشر الله عز وجل سريرته بين الناس ويجعل الله سره علنيه اولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره يقول من سمع سمع الله به ومن يراى يرا الله به يعني يجعل الله عز وجل سره علنيه ويظهر الله تبارك وتعالى نيته الفاسده الخبيثة للناس اللي لم يتب الى الله تبارك وتعالى وارجع اليه جل وعلا اذن المعاقبه بنقيض القصد امر ثابت شرعا وقدرا ان لم يتب صاحب هذا العمل الملوث وصاحب هذه النيه الخبيثه الى الحق سبحانه وتعالى اذا الرياء محبط للاعمال إن اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاسغر قالوا وما الشرك الاسغر يا رسول الله قال الرياء كل مساله يعني يطرح سؤالها كثير من طلاب العلم في كل المناسبات الا وهي قد اعمل العمل وانا والله لا أريد به الا وجه الله تبارك وتعالى لكني اخاف حينما اسمع الثناء الحسم من الناس فاشعر بشيء من السعاده واشعر بشيء من الفرح فاخشى ان كل قد وقعت في الرياء لا ابشر ليس هذا من الرياء ففي صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله إن الرجل لا يعمل العمل من اعمال الخير يريد به وجه الله تعالى فينقي فينقي الله عز وجل له الثناء الحسن على الفنه الناس فيثني الناس عليه خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين تلك عاجل بشره المؤمن فإن تكلمت خطبت أو القيت محاضره أو فعلت لله تبارك وتعالى وعملت أي عمل من اعمال البر وانت تريد وجه الله سبحانه وتعالى فإذ الناس يثنون عليك وافرحون بك حتى لو وجدت الفرحه في قلبك فذا أمر طبيعي أن تفرح للطاعه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فإني وجدت هذا السرور وهذا الفرح ما دمت قد ابتغيت بعملك وجه الحق تبارك وتعالى فابشر فهذه بشره لك من الله عز وجل واسال الله الذي بشرك بهذا في الدنيا أن يبشرك برضوانه في الآخرة إنه على كل شيء قدير ونحن مع أهل هذا الدعاء الكريم الجليل اذا لو عملت عملا تبتغي به الله وانقى الله لك لك السماء الحسن على السنه الناس واودع قلوب المؤمنين ودا لك فهذه بشره خير قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قال ابن عباس اي محبه في قلوب الخلق ولا شت ان المراد بالخلق هنا يقصد الخلق من أهل التوحيد والايمان وإلا فإن الكافر والمنافق لا يحب المؤمن على الاطلاق لا يحب المؤمنه على الاطلاق ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ويضحكون الايات وقال جل وعلا كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين اذا أيها الاحبه الرياء محبط للاعمال فالشرك نوعان شرك أكبر وشرك اصغر أيها المسلم أنا اخاطب اخواني الان على شاشه هذه الفضائية الكريمة واخاطب المسلمين والمسلمات في كل انحاء الأرض واقول اخى المسلم احذر الشرك احذر الشرك وحقق التوحيد وراجعوا العلماء الربانيين فوالله لا نجات لك ولا سعادة في الدنيا والاخره الا بتحقيق التوحيد والبعد عن الشرك كبيره وصغيره فلنعلن الان فلنعلن الان بسنتنا وقلوبنا واعمالنا اللهم انا نبرئ من الثقه الا بك ونبرأ من الامل الا فيك ونبرأ من التسليم الا لك ونبرأ من التفويض إلا اليك ونبرأ من التوكل إلا عليك ونبرأ من الصبر إلا على بابك ونبرأ من الذل إلا في طاعتك ونبرأ من الرهبه إلا لجلالك العظيم ونبرأ من الرجاء إلا لما في يدك الكريمه اللهم تتابع ذرك واتصل خيرك وكمل عطائك وعمت فواضلك وتمت نوافلك فنتجرد للحق سبحانه وتعالى فليكن ذبحك لله فليكن نذرك لله فليكن حلفك بالله فليكن عطاؤك لله فليكن منعك لله فليكن طوافك ببيت الله وحده في مكه شرفها الله يا ابن عباس يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله اخي لا تسال نبيا ولا تسأل وليا بل سل الرب العلي وحده انه يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء واجعلكم خلفاء الارض الاله مع الله الاله مع الله يجيب المضطر ويكشف هم المهمومين ويسمع دعاء المستغيثين لا رب الكعبة لا يسمع هذه الاستغاثه وهذا النداء والدعاء إلا من يعلم السر واخفى إلا من يسمع دبيب النملات السوداء تحت الصخرات الصماء في الليالي الظلماء إذا سألت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الامه لو اجتمعت على اي فرك بشيء لم يضرك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه اسال الله عز وجل أن يملا قلوبنا توحيدا وايمانا وان يجنبنا واياكم الشركه صغيره وكبيره إن هو ولذلك والقدر عليه ونكتفي بهذا في هذه المسألة لننتقل لشرح المساله الثالثه ان شاء الله تعالى فضل الشيخ الرحمن قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثه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 ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون نعم هذه مسألة أخرى من أكبر المسائل ومن أجل المسائل التي تشتمل على اصل كبير من أصول هذا الدين ألا هو الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين قال رحمه الله تعالى من اطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله تعالى لا يجوز له موالاه من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباهم او ابنائهم او اخوانهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ولو كانوا اباءهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه اللهم اكتب الايمان في قلوبنا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 هي المحبه والمسره هي المحبه والمسره والمولى هو المحب والناصر والتابع والمولى هو المحب والناصر والتابع والبراء هو التباعد والخلاص التباعد والخلاص اذا يا اخوه انتبهوا لي جيدا في هذه المسألة الكبيره الجليلة أصل الولاء الحب وأصل البراء البغض أصل الولاء الحب وأصل البراء البغض لا يستقيم بينك إلا بالولاء والبراء لا يستقيم دينك الا بالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق اي عقل هذا واي دين يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء القنلين بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيل وبطغاء امر باطي تشرون اليهم بالموده وانا اعلم ما اخفيتم وما اعلمتم ومن منكم فقد ضل سواء وقال الله جل يا ايها الذين امنوا ايها الذين امنوا يسمعوا الان عن الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وامس تطلع عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم قال الله جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير وقال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يؤلنونكم خبالا ود ما عنقتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون هذا قرآن يا اخوه هل القران يا مسلمون هذا كلام ربي جل جلاله لا استدل البتة بشيء من عندي وانما كما تسمعون أقول قال الله قال رسوله قال الله قال رسوله هذا هو العلم هذا هو العلم وهذا هو الدين قول ربي وقول نبي صلى الله عليه وسلم ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فافوا صفحه حتى ياتي الله بامرِه ان الله على كل شيء قدير ولا يزلون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ما أكثر الايات والناس اصناف في قضيه الموالاه تدبروا هذا صنف الله ورسوله والمؤمنين اسال الله أن نكون منهم وعاد الشرك والمشركين وصنف من الناس وافق الكفار موافقه تامه في الظاهر والباطن وهذا هو الذي فيه الوعيد في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم وافقهم في الظاهر والباطن وصنف وافقهم في الباطن وخالفهم في الظاهر وافقهم في الباطن وخالفهم في الظاهر وهذا هو نفاق الاعتقاد يسر الكفره ويظهر الاسلام واظهاره للاسلام يعصم دمه وماله وصف وافقهم في الظاهر وخالفهم في الباطن وهذا لا يكون الا في حال واحد الا هو حاله الاكراه كما في قوله تبارك وتعالى إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان اذا المؤمن يا اخوه الذي كمل ايمانه يوالي الله ورسوله والمؤمنين ويعادي الشرك والمشركين قال لله در القائل اتحب اعداء الحبيب وتتبع حبا له ماذاك في الامكان وكذا تعادي جاهدا احبابه اين المحبة يا اخ الشيطان شرق المحبه ان توافق من تحب على محبته بلا نقصان فان ادعيته له المحبه مع خلافك ما يحب فانت ذو بطلان لو صدقت الله فيما زعمته من بالله ويحك تكفروا وواليتم اهل الحق سرا وجهرة ولما تعاديهم وللكفر تنصر فما كل من قد قال ما قلت مسلم ولكن باشراط هنالك تذكروا مباينه الكفار في كل موطن بذا جاءنا النص الصحيح المقرر وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهره هذا هو الدين الحنيف والهدى ومله ابراهيم لو كنت تشعروا إذن من وحد الله سبحانه وطاع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له البتة ان يوالي من حد الله ورسوله لكنني اود ان انبه شبابنا وطلابنا أن يتريثوا ان يتريثوا وان يتمهلوا في فهم هذه المساله حتى لا يسحبوا ادله القرآن التي ذكرتها وأدلة السنه كما في حديث رسول الله الحب في الله والبغض في الله أوثق صور الايمان وكما في قول من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع الله فقد استكمل الإيمان لا أحب أن يستعمل أو أن يستخدم اخواننا وطلابنا هذه الادله بين تحقيق مناطاتها وهذا ما ربما اتعرض له في الأسئلة ان شاء الله تعالى لادع لكم فرصه لطرح هذه الأسئلة أسأل الله جل جلاله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال اللهم رزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا انت ولي ذلك والقادر عليه صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم نعم بارك الله فيك طاب الشيخ وجعله الله في ميزان حسناتكم نستقبلكم في اتصالين هاتفيين الاول من الاخت ام عبد الله من السعوديه السلام عليكم ورحمه الله اخت ام عبد الله يبدو ان الاتصال انقطع اتصال اخر من الاخ محمد سعد من النصر السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله شكرا تفضل جزاكم الله خيرا وياكم يا رب يبارك فيكم ويزيدكم النعيم من اللهم امين كده كلمه فضيله الشيخ طيب بس ممكن تعلي صوتك ايوه ممكن اكلم فضيله الشيخ تفضل تفضل السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله كيف حالك يا شيخ محمد اهلا وسهلا تفضل الله تعالى ان يبارك فيكم وينفع بكم المسلمين امين امين الله يذكركم تقريب ااكد على يعني حضرتك بس تاكد على موضوعين اثنين الموضوع باب طاعه الله سبحانه وتعالى وطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع حرمه الدماء التسليك بين هذا الموضوع وموضوع حرمه الدماء اللي كان يتسال فيه هذا الأمر الأمر الامر الثاني هو موضوع كيف ما هو الباب في الولاء والبراء لغير المسلمين في أي بلد ونحن معهم على امن وامان فجزاكم الله خيرا السلام عليكم. تك الله خيره. في الولاء والبراء. لا هذا سؤال شغات الاهميه ما كنت يعني اود ان ابينه في اخر اللقاء. كنت اود أن اذكر لاحبابنا وطلابنا بعض الأصول وبعض الاستثناءات العملية التي لا تنقض اصلا الولاء لله ولرسوله وللمؤمن ولا تتناقض مع أصل البراء. لان خلقا رهيبا قد وقع فيه كثير من طلابنا بدعوى الحماس وبدعوى الحب لله ولرسوله دون تحقيق المناطات العامه والخاصة التي لا بد منها للربط ربط صحيح بين دلالات النصوص وحركة الواقع فمن بين هذه الاستثناءات اللينه عند عرض الدعوه على الكفار اللينه عند عرض الدعوه على الكفار الإسلام اوجب على هذه الأمة أن تبلغ الدين إلى أهل الأرض ومن المعلوم انك لا تستطيع أن تبلغ الحق إلى أي نفس بشرية إلا إذا استملت هذه النفس وصبرت اغوارها وترنلت إلى اعماقها بالحكمه والرحمه والكلمه الرقيقه الرقراقه والموعظه الحسنة فواجب على طلابنا ان يفهموا تمام الفهم انه ان تقدم لدعوه رجل على غير الاسلامي يجب عليه ان يكون لينا حكيما رحيما بمن يدعوه وهذا اللين وهذه الحكمه وهذا الرحمة لا تتعارض مع اصل الولاء لله ولرسوله والبراء من الشرك والمشركين قال جل وعلا ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظة الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن وقال جل وعلا ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن وقال جل وعلا لموسى فرعون لموسى وهارون حين امرهما ان يذهبا الى فرعون اذ هدا الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى الايات هذا اصل في غايه الاهميه لان كثيرا من شبابنا يخلطوا بين مقام الجهاد ومقام الدعوه فتراه غليظا عنيفا في كل المواطن هذا لا يجوز هذا لا يجوز وليس من الدين فيه شيء بل مقام الجهاد رجوله وغلظه قال الله جل وعلا يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم اما مقام الدعوه اللين والحكمه والرحمه والادب والتواضع كما بينت الآن في قوله تعالى اذا إلى فرعون إنه تغف تقول له قولا لينا وكما في قوله جل وعلا فبما رحمة من الله لينت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك ثانيا اكل ذبائح اهل الكتاب هذا لا ينقض اصلا الولاء ولا أصل البراء قال الله تبارك وتعالى وطعام الذين أوت الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ثالثا الزواج من الكتابيات قال تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوت الكتاب راضيا وهذا من اخطر الاستثناءات التي اود ان ابينها لشبابنا البر البر بهم انظر الى الدين انظر الى الاسلام البر بهم والاحسان اليهم وادخل في ذلك الاهداء لهم وقبول الهدايا منهم بضابط مهم جدا ألا وهو ان تظهر لهم سماحه وعظمه هذا الدين من أجل أن تبلغهم بعد ذلك عن الله وعن رسوله لا بد من هذا الضابط خذ الأدلة على كل ما ذكرت من القرآن والسنه حتى لا يظنن أحد أن الامر هو وحتى يعلم شبابنا أن الحماسه وحده لا يكفي وان الاخلاص وحده لا يكفي بل يجب أن يكون الحماس والاخلاص منضبطين ببوابت الشرع حتى لا نضر من حيث نريد النفع وحتى لا نفسد من حيث نريد الاصلاح قال الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوك من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين وترجم الامام البخاري الامام البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب قبول هدية المشركين باب قبول هدية المشركين سبحان الله الم تعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قبل الشاة من يهودية قبلها هديه مع انها كانت مشمومه وقد عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم جبه من الحرير فلما تعجب الناس وهديت له فلما تعجب الناس منها قال لما نادل سعد بن معاذ في الجنه احسن من هذا وفي صحيح بخاري ايضا ان النبي عاصم اهديت له حله ورى عليه علي رجلا يبيع حله يلبس فقال عمر والحديث في البخاري قال عمر للنبي صلى الله عليه يا رسول ابتع هذه لتلبسها في يوم الجمعة وأثناء الوفود يعني حين تقبل الوفود عليك فقال النبي هذه يلبسها من لا خلاق له في الاخره ثم اهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من هذه الحلل فأهدى النبي واحدة منها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول كيف البسها وقد سمعتك تقول فيما قلت قال أنا لم اهدها لك لتلبسها فاهداها عمر بن الخطاب لاخ له في مكة قبل أن يسلم ولذا ترى الإمام البخاري يترجم في صحيحه باب بعنوان باب الاهداء للمشركين يبقى باب قبول هديه المشركين باب الاهداء للمشركين بل يجوز للمسلم أن يعود مرضاهم أن يعود مرضاهم إذا اذا اراد أن يبلغه عن الله او ان يبين له عظمه هذا الدين والحديث في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا زار غلاما يهوديا كان مريضا فقعد النبي عند راس الغلام فقال النبي له هذا هو الضابط قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله اذا انت تهدي وتقبل وتتودد تتودد بالفعل بالفعل بنية أن تبلغه عن الله بنية أن تبلغه عن الله لا تتودد بالقلب من باب الحب فهذا يناقض ما اصلنا لكن أنت تتقرب بفعل كهذا باعطاء هديه أو بقبول هدية أو بزياره مريض من باب أن تبلغهم عن الله وعن الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعزه واستعلاء للمؤمنين لا بذله ومهانه وخضوع واستكانه فقال له النبي قل لا اله الا الله فنظر الغلام إلى أبيه فقال والد الغلام اقطع ابي القاسم الله الله فقال الغلام اشهد ان لا اله الا الله اشهد أن محمد الرسول الله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده فرحا وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار وفي لفظ الذي انقذه بي من النار هذه استثناءات يا اخوه لا بد أن يعيها شبابنا اما الامر الاخطر وهو ما طرحه الاخ الكريم في اول الأسئلة وقد سالني اخونا عبد الرحمن جزا الله خيرا قبل أن ندخل إلى غرفة الاستوديو في هذه المساله ايضا ان حدث في مصرنا في اليومين الماضيين من سفك للدماء لبعض السياحي او لبعض المصريين بعض الشباب يتصوروا ان هذا من الجهاد وهذا خلل هذا خلل لا دليل عليه البتة لا من قران ولا من سنه فالدماء لا يخلو حرمتها عظيمه الدماء حرمتها عظيمه عند الله تبارك تعالى الله جل وعلا هو واهب الحياة وليس من حق أحد البتة أن يستحل هذا الحق أو أن يستبيح حرمته أو ان ينتهك حماها الحياه حق لا يجوز البتة لاحد أن يسلبه إلا من وهب هذه الحياه في اطار حدوده وشريعته التي شرعها للناس ليسعد بها في الدنيا والاخره الله تبارك وتعالى قولي حتى لا يخلط شبابنا بين الدماء وبين قضيه الولاء والبراء فليس هذا اطلاقا من الولاء لله ولرسوله والمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين اطلاقا قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعده له عذابا عظيما من يتحمل حرمه هذه الدماء التي صرفت يا اخ المصريين او الاخت المصريه انقتلت او لاخ مسلم قتل في بلاد الحرمين أو قتل في الجزائر أو قتل قتلونا هنالك من يتحمل هذه الدماء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري لن يزال المؤمن في صحه من دينه ما لم يصب دم لن يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصب دم حرام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مشركه او قتل مؤمنا متعمدا طب هذا بالنسبه للمسلمين بالنسبه لهؤلاء غير لهؤلاء من غير المسلمين الذين دخلوا بلاد المسلمين بعهد امان ولو راجع اي طالب علم أي كتاب من كتب الفقه الان لوقف على أن الكفاره ينقسمون إلى اربعه اقسام الخلل أن كثيرا من شبابنا بدعوه الحماس وبدعوه الجهاد ويقولون الاجلاء تمزق في فلسطين وتمزق في العراق نعم أنا لا اجهل هذا الواقع أنا لا اجهل واقع المسلمين في فلسطين أو في العراق أو في الشيشان أو في فلسطين أو, أو في الفلبين أو في اريتريا او لا اجهله لكن الامر دين لكن الامر دين ليس عاطفه وليس حماسا وليس اخلاصا بل يجب أن ينضبط كل هذا بضوابط الشر من كتاب الله ومن كلام رسوله بفهم السلف الصالح ربنا الله عليهم لا ان يتقدم الان شاب جريء لا يحسن ان يفرق بين الدليل ومرتبه الدليل ومناطق الدليل والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ ليفتي يا شباب من شبابنا في هذه القضايا الخطره في قضايا الدماء ويتقدم شاب مسكين ليسفك دماء محرمه بدعوى انه جاهد في سبيل الله لا والله الكفار ينقسمون الى اربعه اقسام اود من شبابنا ان يتعرفوا على هذا كل قسم له حكم فيه كافر محارب كافر ذمي كافر معاهد كافر مستأمن احفظوا هذا كافر محارب كافر ذمي كافر معاهد كافر مستأمن هذا الذي دخل بلدا من بلاد المسلمين بعهد امان يختلف تختلف صورة العهد باختلاف الازمنه والامثله وصوره العهد في زمننا هذا ما يعرف بالتاشيره فانا أدخل بتاشيره بهذا العهد إلى بلد من بلادهم أذهب بهذه التأشيرة إلى اوروبا أو إلى أمريكا وياتون بلادنا بهذه التاشيره الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لام هانه التي أدخلت مشركا في جوارها يوم الفتح والحديث في الصحيحين الحديث في الصحيحين من حديث ام الهاني جاءت النبي عليه الصلاه والسلام الفتح وتقول يا رسول الله زعم ابن امني علي انه قاتل رجلا من المشركين قد اجرته تدبره انه قاتل رجلا من المشركين قد اجرته يعني اطلته العهد بالامان ادخلته في جوارها سيدنا علي قال هذبحه ساقتله ده مشرك كيف اطلته في جوارك انا اطلت النفس لاهميه الموضوع كيف تبغينه في جوارك واصر على على قتل هذا المشرك فتركت ام هانئ عليا وذهبت الى الرسول عليه الصلاه فقالت يا رسول الله زعم ابن امي علي انه قاتل رجلا من المشركين قد اجرته يقال له فلان ابن هبيره فقال النبي عليه الصلاه والسلام لقد أجرنا من أجرت يا ام هانئ تدبروا يا شباب لقد اجرنا من اجرته يا ام هانئ بل والله العظيم لو اعطت امراه فقيره من المسلمات عهدا بالأمان لمشرك على وجه الارض لا يحل لمسلم آخر أو للمسلمين كلهم أن ينقضوا عهد هذه المرأة الفقيره ما الدليل رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم فمن اخثر مسلما اي من نقض عهد مسلم فمن اخثر مسلما فعليه لعنه الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامه صرفا ولا عدلا اي فرضا ولا نفلة قضيه قلنا قضيه الدين مش قضيه حمس فوار ولا قضيه اخلاص بجهل لصالح مين تسفك هذه الدماء والله العظيم ليست من القرآن ولا من السنه في شيء ورب الكعبة لا نجامل بهذا التأصيل مخلوقا لن نترشح لمجلس الشعب ولا لمجلس الشوره انما الامر لابد ان يعي شبابنا ان الامر دين لا ينبغي لك أن تتكلم كلمة او أن تخطو على الطريق الخطا إلا بعد ان تراجع العلماء الربانيين الربانيين لا تراجع رجلا ينسب نفسه الى العلم ويقحم نفسه في العلم اقحاما تذبد قبل ان يتحصر مبالغ قبل ان يبلغ وادعى العلم قبل ان يتعلم وربما قلت قد جعل نفسه موقعا على الانترنت ثم هو يحمس شبابنا بصوره لا تنضبط ابدا بضابط من كتاب الله ولا بضابط من كلام رسول الله وينطلق شباب المسكين لينطح هذه الجبران الصلدة برؤوس تتحطم وتتهشم دون ان يغير من الواقع شيئا قال ابن القيم لا يجوز العالم او المفتي ان يفتي في مساله إلا بعلمين الأول فهم الواقع فهم الواقع نفضل نقول 100 مره ليش فهم الواقع وبعدين فهم الواجب في الواقع أي فهم الادله الشرعيه التي التي تنطبق مع هذا الواقع لا بد من تحقيق المناطقات العامه والخاصه لهذه الأدلة وإلا قد تستدل بدليل عن لمناط خاص فتضل وتضل او قد تستدل بدليل خاص لمناط عام فتضل وتضل واختم بهذا الحديث الجميل الذي رواه البخاري في التاريخ الكبير ورواه النسائي في السنن واللي عاوز يراجعه من طلابنا الان او من طلابنا في انحاء العالم فليفتح الآن صحيح الجامع شيخنا الالباني رحمه الله المجلد الثاني في حرف المين وقرأ كلمة افتع على كلمة من من من من, من يون افتح الان الحديث أقول رواه البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن من حديث عمرو بن الحكم الخزعي رضي الله عنه صحح الشيخ الالبني رحمه الله مجلد الثاني صحيح الجامع أنه صلى الله عليه وسلم قال من امننا رجلا على دمه فقتله من امننا رجلا على دمه اعطاه العهد بالامان ثم الخلف فقتل من امننا رجلا على دمه فقتله فانا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا انا اعلم هذا للدنيا كلها واقل الشرق وللغرب هذا ديننا وهذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ووجدت من وسائل اعلامنا التي انشغلت بشفاسف الأمور ووجدت من وسائل اعلام المسلمين التي انشغلت بتوافه الامور وجدت من الفضائيات التي اعلنت العداء الحرب الآن على عن الثوابت والاصول الكليات ان تتولى ترجمه هذا الحديث لتسمعه للدنيا كلها لتبين لاهل الأرض أن هذا هو الإسلام وان هذا هو محمد عليه الصلاه والسلام فليترجم الحديث بلغات الأرض بالانجليزيه والفرنسيه والالمانيه وغيرها من امن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرة فالكافر الحرب لا يخوله له لو حط والكافر المعاهد له حط والكافر الظلم له حط والكافر المستأمن له حط لا تخلطوا الاوراق بدعوه الدين ولا تخلطوا الاوراق بدعوه الحماس والجهاد فليس هذا من الدين في شيء والله ورسوله منه براء واسال الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وان يفهمننا قديمش قديد دليل أنا قلت قبل ذلك في حلقه العلم حلقه العلم ان الدليل يا اخواننا لسه متال عله الدليل ليس منتهى العلم بل لا بد من فهم الدليل ومراتب الدليل ومناطقات الدليل لذا نرى البخاري رحمه الله تعالى يترجم في كتابه في صحيح في كتاب العلم باب بعنوان باب الفهم في العلم باب الفهم في العلم هذا ما أدين الله عز وجل به في هذه المسألة واسال الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان انه ولي ذلك والقادر عليه نعم جزاك الله خير فضله الشيخ انبسطت الكلمه في هذه المسألة ارمعنا سؤال من الاخ مراد من المغرب يقول هل من طاعه الرسول التبرك بقبره صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ومن حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمنح ما لله تبارك وتعالى لله من خصائص الالوهيه وان نمنح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لرسول الله من خصائص النبوة والرساله فنحن ندين الله تبارك وتعالى مع ابن القيم أن الكعبة اشرف مكان على وجه الارض أن الكعبة اشرف بقاع الأرض نديم الله أن الحجرة النبوية الشريفه بجسد رسول الله أفضل من الكعبه الكعبه لو قورنت بالحجره باستثناء الجسد الشريف فهي اشرف لكن ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره قالوا بأن الحجره بالجسد الشريف اشرف واطهر بجسد النبي عليه الصلاه والسلام ومع ذلك مع اننا نعتقد ذلك إلا أنه لا يجوز لنا لا يجوز لنا أن نتمسح بقبره الشريف صلى الله عليه وسلم او ان نرفع الصوت في حضرته في عند القبر الشريف أو أن نتجه اليه صلى الله عليه وسلم بالطلب أو الرجاء أو الدعاء وانما كما علم نبينا ابا العباس وعلم الأمة إذا سألت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله ولا حرج أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبطاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان التوسل إلى الله بالعمل الصالح مقبول ومشروع واسال الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحب والاتباع الصادق كما سنبين إن شاء الله تعالى في الإيمان بالنبي عليه الصلاه والسلام من يدعي حب النبي ولم يفت من هديه فسفاهه وهراء فالحب اول شرطه وفرضه إن كان صدقا طاعه ووفاء الاخ مصطفى ابراهيم من مصر يسال ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليك فضيله الشيخ انا في تفسير قوله تعالى لا به ولا أن اللام لام الامر وملزمه لجميع الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أن يؤمنوا برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وكما نعلم ان ديننا عقيده الاسلام هو دين جميع الانبياء والرسل فهل, فهل الأمر الذي جاءت به الايه الكريمه يتضمن الإيمان واتباع الإسلام كشريعه فإذا كان كذلك فالايه حجه على من يرى ان شرع من قبلنا شرع لنا نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا قد بين اخونا الحبيب أن الإسلام ان الاسلام دين جميع الانبياء والمصلين لكن الشرائع قد تختلف وهذا أمر متفق عليه الشريعه قد تختلف من نبي إلى نبي ومن رسول الى رسول فقد ياتي نبي في شريعته بما لم ياتي به من سبقه من الانبياء والمرسلين اما أصل الدين الاعتقاد الإسلام كاستسلام وإذعان وانقياد لله تبارك وتعالى فهو دين جميع الانبياء والمرسلين بلا استثناء على وجه السرعه خذوا هذه الأدلة القرانيه السريعه قال الله تبارك وتعالى في سوره يونس وتعلم نبا نوح الى قوله وامرت ان اكون من المسلمين هذا لوح فدين نوح الإسلام قال الله عز وجل في شان ابراهيم ومن يرجو عن مله ابراهيم إلا من شفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين والاسلام, دي والإسلام دين يعقوب ووصفها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وانتم المسلمون والاسلام دين موسى قال الله تبارك وتعالى حكايه عن موسى وقال موسى يا قوم كنتم امنتم بالله فعليكم ان كنتم مسلمين والاسلام دين عيسى قال الله تبارك وتعالى فلما أحس عيسى منهم الكفره قال من انصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمن بالله والشهاده بان مسلمون والاسلام دين موسف قال الله تعالى ربي قد اتيتني من الملك والمتمه التؤل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلمة والفقني بالصالحين والاسلام دين سليمان قالت بلقيس انه لسليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلو علي واتوني مسلمين والاسلام هو دين الجن المؤمن قال الله تعالى حكايه عنه ان من المسلمون ومن القاسطون فمن اسلم فولائك تحروا رشدا ومن قاسطون فكانوا لجهنم قطبا والاسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم اليوم اكملت لكم دينكم واتمنت عليكم نعمتي ربكم واشرت دين فالا خلاف البتته فيما ذكر اخونا الكريم الاسلام كاستسلام واذعان وانقياد وتوحيد دينوا افراد الليل بالعبوديه انما هو دين الانبياء المرسلين والى عاد اخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم ثمود قوم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله قال قوم اعبدوا الله ما لكم من وما ارسلنا من قبلك من رسول الا أنه لا اله الا انا فاعبدون ما اكثر الادله وما اعظمها وما جلها ان الشرائع فقد تختلف باختلاف الانبياء والمرسلين فقد ياتي نبي في شريعته بما لم ياتي به نبي سبقه أو العكس والله تعالى اعلم الاخ جهاد من البحرين يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احسن الله اليك يا شيخنا الفاضل والله اني احبك في الله نصيحه لمن إذا سمع شيئا من السنة يتهاون بها ويقول انها ليست بفرض ولا فرق بين السنة بين السنة بين السنه الأوامر والسنه المستحبه نريد نصيحه لهؤلاء الناس وجزاك الله خيرا واني فرحت بزيارتك القريبة للبحرين ان الله نجمعني بكم على خير واحبه الذي احبني فيه واقل ذكرت في ثنايا المحاضره آه أن آه ان الحق تبارك وتعالى قد أمر في آية جامعه بطاعه النبي عليه الصلاه والسلام والامتثال أمر واجتناب نهي والوقوف عند حدوده فقال جل جلاله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فمتعوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وبينت أن طاعه النبي طاعة لله وأن معصية النبي معصية لله ولا ندخل بات تهاون بالشنه لان هذا هذه شنشنه خطيره ومزال كبيرة إذا قلت لاحد المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا هذه سنه هذه سنه وهذه الاشاره بذاتها تحمل امتهانا وتقليلا من شان السنة والله تبارك وتعالى يقول من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وأخشى أن يصل الأمر إلى حد الامتحان الحقيقي والاحتقار الحقيقي والا يعني لو لو حدث ذلك لاقع صاحبه في خطر عظيم وفي أمر جسيم فيجب علينا جميعا يجب على المسلمين يجب على المسلمين ان يعلموا أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واجب واجب حتى ولو كان الأمر النبوي ليس على سبيل الإجاب وليس على سبيل الإزام فلا ينبغي البت تانقلل من شأنه لان ديننا لا ينقسم الى قصور ولوباب لان ديننا لا ينقسم الى قصور ولوباب صحيح هناك أصول وفروع وهناك كليات وجزئيات ونحن نطمح بكل الاوليات في الدعوه الى الله تبارك وتعالى ونعلم ان اول من اصل هذا الفقه هو نبينا صلى الله عليه وسلم يا ابو عاد انك تاتي قوما اهل كتاب فادعوهم الى شهاده الا اله الا الله فانهم اطاعوك لذلك تعلم ان الله فرض عليهم الى اخره هذا هو الفقه الاولاد في دعوه الله تعالى لكننا لا نفرق ابدا بين قشر ولب ابدا ولا نحتقر جزئية لصالح كلية ولا نقلل من شأن فرع لصالح اصل من الاصول وانما ناخذ بالاصول والفروع لأن الذي جاء بها هو نبينا صلى الله عليه وسلم ويكفي أن أذكر بقول الله تعالى يا ايها الذين آمنوا لا تقدموا بين الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم فان كان الامر من النبي بصيغه الأمر بصيغه الامر فهو للوجوب إن لم تاتي قرينه تصرف الامر من الوجوب إلى الندب او الاستحسان ووجب على كل مسلم ومسلمه أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا قال جل وعلا ولا كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ان إن كان السنه أو الأمر من النبي اصصام ليس على سبيل الإجاب وانما هو على سبيل النب والاستحباب فافعله من باب حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان لم تستطع وان لم تستطع فلا اسم عليه قال عليه الصلاه والسلام ما امرتكم به فافعلوه او فأتوه اذا امرتكم بشيء ففأتوه ما استطعتم فأتوه ما استطعتم واذا اتكم على شيء امتاجتنبوه اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم طاعه رسوله انه على كل شيء قدير الاخت سهام لوري من المانيا تقول عفوا شيخنا الفاضل ما هو الحمار الاهلي هو نوع من انواع الحبر التي تنتشر في بعض الاماكن دون بعض وهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم اكله ولو راجعت او شاهدت هذه الأخت الكريمة يعني هذا المشهد في حديقة من حدائق الحيوان في مصر مثلا لوجدت هذه الحمر الأهلية والحمر المخططة بالالوان تميل الى اللون البني أو اللون الاسود يعني هو نوع من انواع الحمر ينتشر في بعض الاماكن دون بعضها وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكله لا يحل لكم الحمار الاهلي ولا كل ذي من السباع ولا لقطة المعاهد وفي لفظ في الصحيح إلا لمن عرفها الاخ عادل من ليبيا يسال ويقول والشيخ بارك الله فيكم ارجو منكم الاجابه على سؤالي وهو ما هي حدود التعامل مع المبتدعه وخاصه الفرقه القرآنية يجب علينا ابتداءا أن نعلم ان هؤلاء واجب علينا أن نبلغهم الحق عن الله ورسوله وان ندعوهم للحق وهذا لا يكون كما ذكرت إلا بالضوابة والأصول التي بينتها في الدعوه إلى الله عز وجل فان نصح اهل البدع النصح اهل البدع واقامه الحجة عليهم بحكمه ورحمه ورفعنا عنهم الجهل الذي هم فيه ورفعنا عنهم التاويل الذي ربما تاولوا به مثل هذه الامور واصر بعد ذلك على بدعهم فواجب على المسلم الذي يتقي الله تبارك على أن يهجرهم لكن لا يكون الهجر إلا بعد النصح وإلا بعد التذكير وإلا بعد اقامه الحجه الرسالات الخاصة فربما التي من تركها إذا اقيمت عليه قد يكون فاسقا تاره وقد يكون مبتدعا تاره وقد يكون ضالا تارة ثالثه كما قال الشيخ الشنطي رحمه الله تعالى وفرق يا شباب بين اقامه الحجه وفهم الحجه لان كثير من شبابنا قد يذهبوا ليطبل ويزمرا كنا قد اقمت حجة على فلان مع ان فلان هذا لم يع الحجه ولا نفهم الحجه فلا بد من أن نقيم الحجه وان يفهم من نقيم الحجه عليه ان يفهم وان وضح له الامر اليست العبره انني اود ان اقول بان فلانا عاند وانما ال الهدف أن أبلغه الحق وان اخذ بقلبه إلى الحق إلى كتاب الله والى سنه رسول الله فالنصح بحكمه ورحمة ولين فان أصر اهل البدع بعد ذلك على بدعهم فواجب علي الهجر والهجر نوعان هجر محمود وهجر مذموم الهجر المحمود هو الهجر لله تبارك وتعالى كما أمر النبي الصحابة والمجتمع المدنيه كله أن يهجر ثلاثه الذين خلفوا بعد غزوه تبوك او الغزوه تبوك فهجرون هذا هجر محمود ماجور صاحبه اما الهجر المذموم هو أن تهجر أخم من اخوانك لا من أجل بدعه ولا من أجل معصيه ولا من اجل بلاله انما من أجل الهوى ومن أجل النفس الاماره بالسوء ومن أجل حظ في نفس الت ولو دقق كثير من اخواننا الذين هجروا كثيرا من اخوانهم لوجدوا انهم ما هجروهم الا من اجل هذا يا داوود ان جعلناك خليفه في الارض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلنك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسيهم الحساب فنحن نبغض البدعه ونبغض المعاصي لكننا ننصح اهل البدع وننصح اهل المعاصي ونقيم عليهم الحجه بالحكمه والرحمه فان اصروا على معصيهم وان اصروا على بدعهم فنحن جرههم لله تبارك وتعالى واسال الله أن يختم لنا ولكم جميعا بالتوحيد والسنه انه هو لذلك مولاه لدي في الصاقه الشيخ سؤال الاخت سهام عن الحمار الاهلي لا. هل هو الحمار الذي يعيش بين الناس ام هو الحمار المخطف الذي يكون في حديقه الحيوان هو كذلك حتى الحمار الذي يعيش بين الناس لا يجوز اكله نعم لا. لا يجوز اكله على الراجح والمساله فيها خلاف معلوم في كتب الفقه لكن الذي فيه النص هو الحمار الأهلي الذي ذكرت انفه نعم الأخت مريم حسن من عمان تقول احسن الله اليكم شيخنا هناك الكثير من المسلمين يستنزهون بسنه المصطفى صلى الله عليه وسلم وخاصة اللحيه فبدنا تنصحونهم وكيف نتصرف معهم الاستهزاء بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم او بشيء ثابت معلوم من الدين بالضروره قد يوقع صاحبه والعياذ والله في الكفر ان تبينت له وقيمت عليه الحجه وبين له الأمر كما في قول الله تعالى قل ابي الله واياته ورسوله كنت تمستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فالاستهزاء أمر خطير استهزاء بالله استهزاء بالقران الاستهزاء بالسنة استهزاء بالدين أمر خطير لكن انا اود ان انبه الشباب لا تتعجل في اصدار حكم بالتكفير فقد يهزأ إنسان من انسان ملتحي اود أن نفرق بين استهزائه من سنه النبي عليه الصلاه والسلام ومن وبين استهزائه بالشخص ذاته لتقصيره في حق سنه النبي عليه الصلاه والسلام فقد قال فلان هذا ملتحي ولكنه يفعل كذا فلا أن ان يقال بان هذا استهزاء بالسنة وإنما ينبغي أن نفهم أن هذا يقلل أن هذا الذي يعني يتكلم إنما هو يريد أن يبين أن الذي من الله عليه بهذا الوسام بوسام السنه والشرف وجب عليه أن يكون جديرا وخليقا بهذه السنه بهذا الوسام لأن كثيرا من شبابنا قد يتسرع ويصدر الحكم دون تفريق بين الحكم على الشخص صاحب السنة وبين الاستهزاء بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ذاتها ان ان كان الاستهزاء وانا اتكلم الآن على الإطلاق Izahaa billah الاستهزاء بالقران الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام الاستهزاء بأمر معلوم من دين الله بالضروره يوقع صاحبه في الكفر بنص القرآن كما ذكرت لكن شتان شتان بين هذا وبين الحكم على التعيين هذا ما اود أن اركز عليه ان اردت أن تصدر حكما على معين من الناس فلا بد ان تحقق شروطا وان تنفي موانعه قبل أن تسقط الحكم لا بد أن ترفع الجهل ولا بد ان ترفع الاكراه ولا بد ان ترفع التاويل بعد ذلك استطاع ان تسقط هذا الحكم على معين من الناس واسال الله يرزقناكم العلم والفهم اللهم افتح الله عليكم طال الشيخ وجعل في ميزان حسناتكم بالنسبه للاخوه والاخوات الذين استفسروا عن الالتحاق بالاكاديميه مع ان هذه اول محاضره يرونها فاحيلهم على موقعنا على شبكة الانترنت اعزائي المشاهدين سريعا ما تنتهي اللحظات الجميله تلك اللحظات التي تشرق فيها شمس المعرفة لتشعر عقولنا بنور العلم نلقاكم على خير بإذن الله تعالى موعدنا يوم الاثنين المقبل قبل الساعة الساعه الساعة من الآن مع فضيله الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته